وهم في الآخرة هم الْأَخْسَرُونَ وإنك لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَسْيًا فَأَتَّبِعُهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ااتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاد قطب لعلكم تفصلون فلما جاءها نود ينبور كمن في النار انبور كمن في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 فَلَمَّا رَآهَا كَزَّزَكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظلم ثم بدّل حُسناً بعد سوء بعد سوء فإنّي غفور رحيم وأدخّل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما ساسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما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 وتفقده الطير فقال ماليا لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إلي بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء لينا نقال أتنب دونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن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 ولقد أرسلنا إلى ثمود قوم صالحا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقول ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك أهله وإن على قادق ومكرون مكرون ومكرنا مكرون وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمّرناهم أن دمّرناهم وقومهم أجمعين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 وَلَوْ طَنَّ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَأَنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آم الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم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 جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنحاء وجعل لها رواس وجعل بين البحرين حاجزاً أَإِلَهٌ مَع اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أن يجيب المضبر إذا دعم ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ وَلِيَ لَمَّا تَبَكَّرُوا أَنْ في ظلمات البرد والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي وحمته أإله مع الله تعالى الله عنا يشركون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 وقال الذين كفوا إذا كنا تعابه آباؤنا وآباؤنا إن لمخرجون لقد مُعِدْنا هذا نحن وآباؤنا لَقَدْ لُئِنْ هَذَا, إن هذا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 نبت من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من, من يكذب من, من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتون بآياتي قال كذبتون بآياتي ولم تحطوا بني عيمان ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليه بما ظلموه فهم لا ينطقون. ألم يروا أن جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وَيَوْمَ يُفَخُّو فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ النَّهْيِ دَاخِرٍ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الذي حرمه، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتى القرآن.